هي بداية ليس لها نهاية برؤيته أحلامنا باتت حقيقة أساسها حكمة خلدها التاريخ من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الأنسان ما شفت شي لا مستحيل دام الأمل ما زال حي فينا الأمل وحنا التفاؤل للأمل رحلتنا توها تبتدي والحلم بعد ما اكتمل يا المستحيل بد ما شفت شي لا 孩子 حققنا فيها حلا Nem volt semmi, nem volt semmi, nem volt semmi, nem I'm